والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 112. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين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 وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جاء أَحَدٌ منكم مِنَ الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ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 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 بشير ونذير والله على كل شيء قدير 111. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ان يقتلوا أو يصلبوا أو 119. أقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه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 وَمَن ومن لم يحكم بما أنزل اللَّهُ الله هُمُ هم الفاسقون وأنزلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا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 ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم من 119. فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة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 وَإِذَا وإذا ناديتم الصَّلَاةِ الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا بِأَنَّهُمْ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أَهْلَ قل يا أهل الكتاب هل لا ينقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 وُلَت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا 119. كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 110. وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون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 ما فما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَّهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 لعن الذين كفوا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشدن سَاعَادَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَاعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلْنَاسِ وَالْشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقُلَائِدِ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 فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا فأخران يقومان مقامهما يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما.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 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكماه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن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 وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا